فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجد الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا, فاتموا إليهم عهدهم إلى مزدتهم ان الله يحب المستقيم فاذا سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم, وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مارد فان تابوا وقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم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 انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما مكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله حق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين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 يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده اجر عظيم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 وَإِنْ خذتم عَيْلَةً فسوف يغنيكم الله من فضله إِنَّ شاء عَلِيمٌ الله عليم حكيم لَا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق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 يا ايها الذين لا امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكتنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم, فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنتم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر سهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض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 وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا صفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا وسفرا قاطدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون أفالله عنك لما ذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدوا بأموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم, وارتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لا له عدة ولكن كره الله بعاتهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين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 وما منعهم من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون الصلاة إلا وهم كسالى كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم.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 ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الحزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيه بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون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 أولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم القاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم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 وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فِيهَا ومساكن طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ورضوان من فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أكبر ذلك هُوَ الْفَوْزُ العظيم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 إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاتقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون وإذا انزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأزم كول الطول منهم وقالوا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 أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الْأَعْرَابِ ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيطيب الذين كفروا منهم عذاب أَلِيمٌ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 تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنيا رموا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 الأعراب وشد كفرا ولفاقا واجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربط بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم, نحن لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله وإن يتوب عليهم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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتحريقا بين المؤمنين وإغصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلقن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحف أن تقوم فيه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 ولا يطعون موطئ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ميلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيره ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم, إلا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليُنفّروا كافراً، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لم في الدين، وليُنذر قومهم، وليُنذر إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون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 خيرا عليكم بالمؤمنين رأوا فرحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.